de phone logi Seker لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد No! فَتَنَقَاهُمُ الْمَلَاكِكَةُ وَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ Oh, yeah. I Uh We'll put this together devil. أنت <تصفيق> قيل <تصفيق> What is man without I'm <laughs> التي من ذا نقاض أو من ذا نسرد ثم من الذين آمنوا وصعوا